هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يرى السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم ومساءئ مصيرا قول لله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه, وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 وَإِذَا يُنَادُونَكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بَغِيًّا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا هُوَ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ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 وَاهْدِكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَمْ يُقَاتِلْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُم فَنَأَيْنَ يَبلُغُ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن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 لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين ان شاء الله امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 شِدَاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهمُ رُكْعَى عَنْ سُجَدٍ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار